يَسومونَكُمْ سُعَذاابِ وَُذَبِّحُ نَ بِنَا أَكُمْ وَيَسَْحيونَ نِس أَكُمْ وَفيذَ لِكُم بَل أُم نِ الرَذِّكُم معظم وَإِتََّ نََبّكُمْ ل شَقَتُم ل العزيدَّكُم وَنَإِنكَقَتُم إِ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 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقع من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بَنَيّتٌ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيٌّ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ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 فَقَالوا ضعفاءُ الَّذينَ اشْتَكَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ تُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مُخِيرٍ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 ان كفرتم بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنه تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها باذن ربهم تحيههم فيها سلام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 وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 رَأَى نَارَ وَالُوا كَفَّاهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ هذا اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجِنِّبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَللنَ كَثِيرًا من الناس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 مَا هُوَ إِلَٰهُكُمْ وَلَا إِلَٰهُ إِلَّا هُوَ